حبك ترك اثر بشرايين انتشر حبك ترك انتشر حب احتوان وما غمل بستوجب شفت العسل قولي على القهر حبيت للابد حبيبي والسند حبيت للابد حبيبي والسند جرب التكفف قربان وجهك قد حلو ويلي على القهر خلاني ما اعيش بدونه خلاني اغرق السفن واموت من الحزن اغرق السفن واموت من الحزن لا لحظة عالعين بتاعت هذا ادخل قلبه قعد اعوفنا يضن مقارن البشر يم القمر خسار مقارن البشر يم القمر خسار يم القمر عشرتك كلش وتضح كلهم غلط بس هو صح اعوف لا يظن حبي يا دنيا